اتم <متطلع> الفجر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله <مع> الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا نقضى عليك إنه لا يذل واليت ولا يعز من عاديت فباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا يوم العرض عليك اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما احييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من طلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تجعل الى النار مصيرنا اللهم لا تجعل النار مصيرنا اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا واجعل الفردوس الأعلى مستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من عطاه ممنوح يا من بابه مفتوح يا من خيره يغدو ويروح اللهم إن الكريم اذا قصد لا يرد نحن قصدناك يا اكرم الاكرمين قصدنا أجود الاجودين ألا تصرفنا هذه الليله الا ونحن معتقين اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا ورقاب ازواجنا ورقاب اولادنا ورقاب اخواننا واخواتنا ومن له فضل علينا ومن اوصانا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء اعتق رقابنا من النار اجمعين يا من يقول للشيء كن فيكون قل كونوا عتقائي في هذا الشهر الكريم من النار فنكون أمرتنا أن نتسامح فسامحنا أمرتنا أن نصفح فاصفح عنا أمرتنا أن نتراحم فارحمنا مرتنا أن نتجاوز فتجاوز عنا تب علينا حتى نتوب واغفر لنا الزنن والذنوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب رحمةك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلا، لنا شأننا كلا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين، ولا أقل من ذلك. اللهم يا عظيم يا جبار. يا منتقم اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الأذي الله الصاغرين اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيون ومن شايعهم اللهم عليك بالرافضة المجوسين الذين قتلوا الأبرياء وهدموا المساجد وقتلوا النساء وقتلوا الشيوخ الركع والأطفال الرضع اللهم عليك بهم أجمعين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا لا تبق منهم أحدا اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية بقوتك وجبروتك يا ذا الجلال والإكرام كل إخواننا الضعفاء في فلسطين كلهم في غزة كلهم في الشام كل أهل السنة في العراق، كل أهل السنة في اليمن كلهم في بورما اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم انزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير ونصرة وفتح للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وحقق امانينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيزج به في قفاه من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سالناك فاعطنا وما لم نسالك فلا تحرمنا وما لم نسالك فلا تحرمنا وما لم نسالك فلا تحرمنا اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا